وَمَا ادْرَاكَ مَا سَقَر لا تَبْقِي وَلا تَذَر لَوْحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ لَسطيقين الذي نَ أُوتٌ كتابَ وَزْدادَ الذيينَ آمنُون إمان وَلَا يَرتابَاب الذي نَأوت كِتابَ وَْمُؤمنِنونَ وَلَقول الذيينَ فيِي قُلوبِهِم م رَضُ وَْكافِرون وَْكافِرونَ م ذاأَرَادَ اللهَّ بِذاذاَا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 إِنَّ هَٰذَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ عن المجرئين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مِنَ المصلين ولم نَكُ طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين